بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعمروا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا جاء باللهم ولئن جاء نصر من ربك ليقولوا اننا كنا معكم اوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا وما هو بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لجاذبون، ولا يحمل الناس فلوهم، وأثقال ما أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، ولا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذه الطوفان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 I'm out.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 ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم العالمين ائنكم متؤتون الرجال وتقطعون السبيل بهم سيئ بهم وضاق بهم ذضعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا مندوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ورجوا اليوم الآخر ولا تعفوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفا فأصبحوا في دارهم جاتمين وعادا وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خشفنا به الأرض ومنهم من أضرقناه وما كانوا مثل الذين تأخذوا من دون الله أولياء أكرت للعنكبوت تأخذت بيته وإن وَهَا الْبُيُوتُ لْبَيْتُ العنكبوت لَوْ كَانُوا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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ يعلم ما وَلَا من هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما لا بآياتنا إلا And ولا <تصفيق> اهتيا Yeah.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 لَمَّا نَجَّأُوهُ إِلَى الْبَرِّ نَادَوْا شَرِكُونَ لِيَذْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَتَيَمَّعُونَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أنا جعلنا حرما آمنا من من محمد